بسم الله الرحمن الرحيم الى قراء الصحف انتبهوا انتبهوا المرجفون لا ان لم ياتهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم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 الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا المرجح إننا أمام هجمة شرسة على الدين صراحة وعلى الثقافة الإسلامية وعلى كل القيم ونحن أمام تسويق مفضوح للبضاعة المسجاه وبيانات لها لط غريب ومعاني الدين نامي بَرَاهُ بُرُوهُ وَقَضَايَاتُ أَهْلٍ وَانْحِرَاتِ يشتكي من سوء ما فيها الفضاض مرجفون كلامهم يا اخوه صريح جدا في الصحف صريح والله صريح في نقد المخيمات الدعويه حتى قال احدهم وقد ضاق ذرعا بالدعوه وما يتصل بها قال ان الدعوه تحاصرنا في كل مكان مرجفون هؤلاء الجعلان لا يحبون ان يشموا الا النت يقول ان الدراسه المعمقه للقران الكريم تبين انه علماني انني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 مِنْهَا وُجُوهٌ بَائِسَاتٌ واجراح النازفات ودمائهم هؤلاء لا بد من معرفتهم وفضحهم والرد عليهم ومحاسبتهم قد اعلنوها حربا شعواء علينا وعلى ديننا وبلدنا حصوننا مهدده من داخلها وفينا سماعون لهم ومروجون لبضائعهم وتتجدد النازله بالمسلمين فاين الرجال لها امه الاسلام لا يدفع انها صوله الباغين الا الشهداء الا الشهداء الا الشهداء القادسيه تقدم تقدم للمرجفون للشيخ سلطان العويد لا غرابه ان نرى ونسمع شيئا مما تكنه صدور اعدائنا من الكفار الواضحين اليهود والنصارى ومن معهم قال الله تعالى ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ومن اصدق من الله قيل وقال تعالى ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسانتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ليس هذا بغريب من هؤلاء لكن المستغرب حقا ان نهدد من داخل بيوتنا وان تشن حملات ظالمه جائره على راس مالنا على ديننا وقيمنا من قبل من من قبل ابناء جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا وينتسبون الى ديننا ووطننا هؤلاء لا بد من معرفتهم وفضحهم والرد عليهم ومحاسبتهم فهم قد اعلنوها حربا شعواء علينا وعلى ديننا وبلادنا ما مخططاتهم وما اهدافهم ووسائلهم وما الموقف منهم وكيف نحمي البلاد والعباد منهم لقد تجاوزوا كل الحدود وصارت طروحاتهم الكفريه كفرا صراحا لا خلاف فيه تنشر في الصحف مع الاسف دون انكير فانا لله وانا اليه راجعون لقد بلت هذه الامه بليت بالمنافقين في سالف تاريخها وعز سلطانها وبفضل من الله نجح المسلمون في تجاوز محنتهم الاولى مع المنافقين حتى صار المنافقون يعتذرون ويحلفون وهم كاذبون كما هي عادتهم وكما قص الله احوالهم في سوره التوبه التي تسمى بالفاضحه وها هم اليوم يعودون وتتجدد النازله بالمسلمين تتجدد النازله فاين الرجال لها وتتسع دائره العداوه ويكثر الارجاف والاستهزاء ويتكرر الموقف المسارع للكفار كما قال جل وعلا فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره يكثر اللمز وتكثر السخريه بالقران هذه الايام وبسنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباذن الله الحق هؤلاء المارقون يركبون كل موجه ويستخدمون كل وسيله لتحقيق اهدافهم هم قوميون يوم ان اشتدت سواعد القوميين واشتد دعود القوميه صاروا قوميين ثم ينقلبون عليها اذا خفت صيتها وهم حداثيون اذا وجدوا في الحداثه فرصه للوصول الى ما يريدون وربما بلغت بهم الانتهازيه والوصوليه الى الدرجه التي جعلت بعضهم يمجد الغزاة ويرحب بالمستعمرين صراحه اي يصدق هذا اي يعقل يا عباد الله والله لولا انه منشور ما صدقه مسلم يقول احدهم دون حياء وهو من هذه البلاد يقول ناشرا كلامه في خضراء الدمن يقول انني من اكثر الناس تفاؤلا بقدوم امريكا الى العراق وعندي اسباب عديده اولها ان امريكا لم تدخل بلدا الا وحسنت من اوضاعه الى ان يقول قاتله الله انني واثق ان امريكا ستلعب في منطقتنا دور المعلم الحازم الذي يريد النجاح لتلاميذه حتى لو تطلب ذلك درسا قاسيا يقول ان العالم العربي لن يتغير من تلقاء نفسه لذلك اقول اهلا بالنموذج الامريكي الحر ثم يقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وضعوا خطين تحت هذه الايه هذه طريقتهم يبداون بايه ويختمون بايه وهذا هو حال المنافقين لست ادري يا عباد الله كيف يتجرأ هذا الكاتب وهذه الصحيفه الى هذا الحد انه تسويق صريح للاستعمار والاحتلال انها دعوه للغرب ان يحتل بلاد الحرمين حماها الله من كل سوء ومكروه اين نحن من هذا الارهاب الاستعماري وهذه العماله الواضحه الصريحه ما الفرق بين هؤلاء وبين ما يسمى بخلايا الارهاب ان الاختلاف ان اولئك ربما اشتغلوا في الظلام وهؤلاء ينتشرون وينشرون ارهابهم في الصحف علانيه ايها المسلمون اننا امام شريحه في المجتمع غريبه في فكرها متطرفه في طرحها جريئه والله في استفزازها لنا جميعا ومهما تعددت مسميات هؤلاء بين علماني وعصراني ومستغرب وعقلاني او حداثي المهم ان نعرف انتماءهم وولائهم لمن واتصالاتهم بمن وجذورهم الفكريه ونحن ايها الاخوه في الله لا نتجنى والله على احد ولا ناخذهم بالظن كما يفعلون هم بل ياخذون الناس بالوهم ولكن من صريح مقالاتهم من دينهم ومن اوثانهم التي يكتبون فيها ويعكفون عليها ناخذ اقوالهم لقد بلغ الهوس باحد اسياد هؤلاء المارقين ان يقول ان الدراسه المعمقه للقران الكريم تبين انه علماني اعوذ بالله كيف يصدر هذا من انسان يحترم نفسه فضلا عن مسلم يقول إن الدراسة المعمقة للقرآن الكريم تبين أنه علماني المنحى وإنما حوله المسلمون إلى وجهة دينية ماذا بقي؟ هؤلاء لا يكتفون بالانخداع والمخادعة بمنهج التغريب بل يصرون على نقد المناهج الإسلامية ويقول أحد كبرائهم وكلهم صغار وأقزام يقول كي نؤمن ونحن بفعالية المنهج العلمي الغربي لا بد أن ننتقد المناهج التي قام عليها التراث عند المسلمين عباد الله كثير منهم الآن ويجب أن ننتبه إلى هذه القضية إلى قراء الصحف انتبهوا إذا فرغ أحدهم من استفراغ سمه وإذا آذى القراء بنجاسته لا ينسى أن يقول في ضوء شريعتنا الاسلاميه او يقول فيما لا يتعارض مع ثوابتنا وقيمنا انها عبارات تدبج بها مقالاتهم عبارات خادعه ذر للرماد في العيون استغفال للبسطاء ايها المسلمون يجب ان نعي قبل فوات الاوان فهها نحن نسمع ناقوس الخطر حصوننا مهدده من داخلها وفينا سماعون لهم ومروجون لبضائعهم ان هذه الشريحه الجانيه المتجنيه وان قل عددها لكن والله لها امتداد خارجي نراهم ينشطون اكثر حينما يقترب اسيادهم من بلاد المسلمين انهم يرقصون على جراحنا النازفه ويتلذذون بالمآسي النازله في المسلمين وبالمسلمين انهم في الحقيقه لا يهددون هويتنا الاسلاميه فحسب بل يهددون كياننا الاجتماعي والسياسي والغرب اليوم المستعمر يراهن على استخدام هؤلاء في فرض سياساته في الشرق الاوسط ذكر احد المسؤولين في مراكز البحث في عاصمه المغول الجدد واشنطن يقول ان المركز يعمل لاختيار عدد من الشخصيات الاصلاحيه ودعوتها الى واشنطن للتعاون معها في سبيل الترويج لمبادره امريكا لنشر الديمقراطيه في الشرق الاوسط خلال الاشهر القادمه ثم يقول ان تلك الشخصيات ستحصل على حمايه ضمنيه من خلال حصولها على دعم سياسي واعلامي سيفرضها على الساحه السياسيه انتهى كلامه عدو الله يقول احد المنتمنين الى هذه البلاد مع الاسف اخزاه الله يقول اذا كانت الحمله الفرنسيه على مصر ومشرق العرب او الصدمه الاولى قبل قرنين من الزمان تقريبا قد قدمت العرب للحداثه وقدمت الحداثه للعرب فان الحمله الامريكيه سوف تقوم بتقديم العرب للعولمه وتقدم العولمه للعرب على اوسع نطاق تمهيد واضح للغزو والاستعمار عماله صريحه وما دمنا غافلين ومستمرين في غفلتنا فهم سيتقدمون ويتقدمون نسال الله الا يوفقهم انهم يا عباد الله اليوم لم يكتفوا بشن الحملات الظالمه على علماء الامه وعلى رموز الصحوه الاسلاميه كما يظن الباع انهم يهددون المجتمع باسر فاذا صدرت مثلا فتوى لا تعجبهم شنوا حمله ضدها كما فعلوا مع فتوى سماحه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورفع درجته حينما افتى في المهزله التي حصلت في منتدى جده الاقتصادي يستهزئون بفتواه ويغمزون ويلمزون واذا نجح احد من رموز الصحوه وعلماءها في مبادره او اصلاح قلبوا عليه وشككوا في نيته وهم اليوم ينتقدون كل شيء له علاقه بالاسلام وعليه علاقه بالدعوه كلامهم يا اخوه صريح جدا في الصحف صريح والله صريح في نقد المخيمات الدعويه الرسميه التي تشرف عليها وزاره الشؤون الاسلاميه ينتقدون كل المناشط الدعويه حتى قال احدهم وقد ضاق ذرعا بالدعوه وما يتصل بها قال ان الدعوه تحاصرنا في كل مكان سبحان الله هؤلاء الجعلان لا يحبون ان يشموا الا النتن ورائحه الخبث اما الدعوه والطيب فهذه امور تذكم انوفهم هؤلاء لا يرجى والله منهم خير وقد تربوا في كنف اسيادهم من الغرب وصدق الله حين قال والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكد ايها الاخوه لقد تجرأ هؤلاء السفهاء المستغربون فصاروا ينتقدون تدريس العزه الاسلاميه العزه التي تربى عليها الجيل الاول ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم فهم ينتقدون السياسات العليا للدوله فها هو احدهم يستغرب ان يكون من اهداف المرحله المتوسطه عندنا وهذا موجود في السياسات العليا للتعليم في بلادنا وهي من افضل السياسات على الاطلاق يستغرب ان يوجد في اهداف المرحله المتوسطه حفز همة الطالب لاستعاده امجاد امته المسلمه يستغرب ويسخر من ذلك امه المسلمه التي ينتمي اليها الطالب غريب والله غريب هذا الطرح المنهزم المفرغ من كل المعاني الانسانيه الساميه اننا في زمن يا عباد الله صارت الامم كل الامم تعتز بهويتها حتى عباد الحشرات والابقار يعتزون بدينهم وهويتهم وتسعى كل امه جاهده لتعميق وتكريس الانتماء لفكرتها من خلال مناهجها الدراسيه ومن خلال كل البيئات الثقافيه التابعه لها وانظروا الى مناهج ما يسمى بدوله اسرائيل كيف انها تزرع هذا زراعه في كل طبقات المجتمع ومن كل الوسائل التي يقدرون عليها وان كنا نستغرب هذا لان الاغرب منه هو السماح لهؤلاء بممارسه حماقاتهم وهم يريدون جر الامه باكملها لتكون ذلولا لاعدائها اين الوطنيه التي يدعيها هؤلاء المنافقون لقد بلغ الهوس باحد هؤلاء المرجفين انه سخر من الذين يرفضون قناه الحره الامريكيه وقال ان امه تخشى من محطه فضائيه مهما كان لونها ومصدرها هي امه خائفه ومتردده ثم دعا الى النظر الى هذه القناه باعتبارها اضافه جديده للحريه التي يقول نحتاجها مثل حاجتنا الى الهواء النقي وفي المقابل يرفض هذا المارق كل ما تبثه القنوات الفضائيه اذا كانت ضد الهيمنه الامريكيه هل بعد هذا الذل من ذل وهوان وانتكاس في القيم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يaelونكم خبال ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ايها الاخوه المؤمنون اننا امام هجمه شرسه على الدين صراحه وعلى الثقافه الاسلاميه وعلى كل القيم التي نعتز بها ونحن امام تسويق مفضوح للبضاعه المزجاه لاعدائنا يعتمد هؤلاء المسوقون للاحتلال على الاعلام بجميع انواعه لا سيما الصحافه والذين يقراون ويتابعون الصحف لا يكادون يصدقون ما يقراون لانهم يسخرون من مناهجنا التعليميه ويسعون جاهدين لافساد المراه المسلمه ويرددون ما ردده اسلافهم المنافقون من ان المراه مهذومه الحقوق في بلدنا وهي بحاجه الى التحرير ويستهزئون بالنصوص القرانيه التي تضع القواعد الشرعيه للتعامل مع المراه فهم بزعمهم يعرفون مصرحله المراه اكثر من الذي خلقها نسال الله العافيه والسلامه ان هؤلاء باختصار يقولون بلسان حالهم ان الاسلام هو سبب تخلفنا ولا يرون خلاصا من تاخر الامه عن الركب الامريكي الا بركوب هذه الموجه التي تحطم كل الثوابت وتخلخل كياننا كله انهم يمارسون التمهيد للغزا ويجاهرون بالعلمانيه والفسق والفجور ويعلنون التطرف وصدق الله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اخي المسلم تامل معي في وصف الله لهم واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكون ايها الاخوه المؤمنون ما واجبنا تجاه هذه الطائفه تجاه هذه الفئه التي تشبه النمل الابيض الذي ياكل جسد امتنا في الخفاء حتى يخر فجاه وحين اذ لا ينفع النصح ولا الاستدراك كيف ننقذ البلاد والعباده من فساد هؤلاء السفهاء اولا لا بد من الوعي ولا بد من الوعي الكامل وسد باب التعاطف مع هؤلاء وعدم الدفاع عنهم ولا احسان الظن بهم لقد رفض مجتمعنا كله التعاطف مع الذين فجروا وهؤلاء أشد خطرا منهم على المدى البعيد أشد خطرا من الذين يتبنون العنف على المدى البعيد لا بد من رصد حركاتهم واتصالاتهم والتعرف على علاقاتهم السرية المشبوهة بأسيادهم ثانيا يجب على المستطيع أن يناصحهم وأن يكون صريحا معهم فقد يكون من بين هؤلاء مغتر فيعود إلى رشده أو جاهل مغتر مستغرق في خيالاته إن كثيرا من هؤلاء لو راجعوا فقط مجرد أن يراجعوا تجارب من سبقهم لوقفوا على الحقيقة ويجب أن لا نستبعد توبة هؤلاء أو بعضهم على الأقل أمامنا تجربة شجاع لأحد هؤلاء يقول بعد أن هداه الله إلى الحق يقول إن دفع الفكر المستغرب يشهر حربا شاملة على الإسلام وأهله ظناً أن في ذلك تحريراً للشعب وللمرأة وإطلاقاً للعقل ولكنه ما درى أن تلك الحرب تأتي بنتائج عكسية تماماً إذا بالشعب يحطم ويشل وإذا بالمرأة تتيه وتضيع وإذا بالعائلة تتمزق وتتخبط وإذا بالعقل يصبح مغلولاً إلى الغرب وإذا بالاستقلال يصبح مغلولاً إلى الغرب يصير تبعيه واذا بالتقدم الاجتماعي مزيدا من التخلف ثم وصلت الامور الى ان يعلن ذلك الفكر نفسه اننا نعيش زمن الانحطاط العربي انتهى كلامه وهو يمثل تجربه صحيحه لمن اراد ان يتامل من هؤلاء ثالثا وهو مما يجب علينا جميعا لا بد من تكاتف الجهود مع كل مخلص لحمايه البلاد والعباد من خطر هؤلاء عباد الله ان السفينه واحده والمصير واحد فان تركناهم يخرقون فستغرق السفينه ومما يجب علينا وهو الامر الرابع انه لا بد من مشاريع عمليه في الاعلام والتعليم والتربيه والتوجيه والدعوه كل واحد منا يملك مشاركه او قدره في هذه الوسائل فعليه والله واجب وان تكون هذه المشاريع شامله للمراه والرجل والطفل والكبير والمثقف والعامي لا بد ان نعلنها شامله لمواجهه هذه الحرب خامسا لا بد من وضع حد للنقد الصارخ لسياسات الدوله العليا وفي مقدمتها السياسه التعليميه والاعلاميه والذي يقف ايها الاخوه على السياسه العليا للدوله في التعليم وفي الاعلام يجد موافقتها للشريعه الاسلاميه بحمد الله عز وجل لكن هؤلاء يتلاعبون ونحن نطالب بمحاسبه هؤلاء المتجنين على ثوابتنا وبما رضيناه حكومه وشعبا وقبل ذلك ما رضيه لنا ربنا جل وعلا اللقاء الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سادسا الارتقاء بمستوى وعي الناس عموما واهل الخير خصوصا وان نكون جريئين في تصحيح الاخطاء وتطوير الاعمال والمؤسسات حتى تكون المشاريع الاسلاميه على مستوى التحدي والقدره على الجذب والتاثير في الناس سابعا ربط الجسور مع كل جهد خير وان نتعاون على البر والتقوى مع كل عامل مخلص لا بد من التواصل مع الاخرين مظله الدين واسعه ولله الحمد وهاجس حمايه الوطن من المؤثرات الخارجيه والداخليه هدف يشمل شريحه كبيره في المجتمع كل من عنده حس اسلامي وانتماء واعطف واعتزاز بهذا الدين نتعاون معه في كف صيال هؤلاء ثامنا تعميم توعيه الناس بالانحرافات الفكريه والاخلاقيه في وسائل الاعلام عموما وان ننبه الى مخاطرها الواقعه والمستقبله التي نتوقعها ايضا وان نستنهض الجميع للاحتساب على المنكر وان نامر بالمعروف ما استطعنا فليس اضر على الناس من قوم يلبسون ثياب الاسلام ويتكلمون بلغتنا وينادون ببعض الشعارات لكنهم يلبسون على الناس دينهم ويزيفون وعيهم تاسعا التواصل مع ولات الامر من الامراء والعلماء واهل الفكر واصحاب المال والجاه والمسؤوليه وان تشاور معهم في وضع حد لهؤلاء المبطلين عاشرا التعامل مع الاحداث وهذه المستفزات بشيء من الحكمه والعلم فلا ننخدع ولا نستفز ولا نكتفي ايضا بالتحرك المؤقت الذي يكون اشبه برده الفعل لا لا بد ان نقابل هذه المشاريع الافساديه بمشاريع اصلاحيه وننتبه فلا نقابل الخطا بالخطا قال الله تعالى فاصبر ان وعد الله حق ولا يستفزنك الذين لا يوقنون اسال الله عز وجل باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يعلي دينه وكلمته وان يخذل المنافقين اللهم انا نسالك ان تخذل المنافقين والمفسدين وان ترد كيدهم في نحورهم اللهم احمي عقيدتنا وثوابتنا وبلادنا من شر هؤلاء اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم رد هؤلاء المفسدين الى رشدهم اللهم من علمت هدايته فعجل هدايته ومن لم تشأ هدايته اللهم كف شره عنا بما شئت انك على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والشركه واهلهما اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سدد رميهم اللهم قو عزائمهم واجمع كلمتهم وايدهم بنصرك يا اكرم الاكرمين اللهم عليك باليهود المغتصبين والنصارى المحتلين اللهم اخرجهم من العراق ومن فلسطين اذله صاغرين اللهم اقر اعيننا بهزيمه هؤلاء المحتلين اللهم شرذ بهم من خلفهم وانت رب العالمين اللهم ان نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 129. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 120. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهُمُ الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنْهَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ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 فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون تم هذا العمل في استوديو القادسية مهندس الصوت ابو سليمان وفي جميع التسجيلات الاسلاميه بسم الله الرحمن الرحيم فنس النفاق وانقضى لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغريانك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتلا انه النفاق, إنه النفاق. يمثله عمالقه اقزام ورؤوس ازلام نفاق. حيات وعقارب موطؤه فالنفاق صرح ممرض وقواعد تتحرك نفاق. وقلاع تشيد انه النفاق, إنه النفاق. نفاق فالامه تعاني اليوم من شرذمه ظهرت على وسائل الاعلام معلمين ومربين وموجهين وسياسيين وصحفيين وكتاب ومؤلفين ملعونين يغادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون انه ترايات النفاق حضره للشيخ ناصر الاحمد تقدمها لكم القادسيه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات القادسيه الاسلاميه بالدمام هاتف رق <تصفيق> ثمانية ثلاثة اثنان واحد واحد واحد صف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبشرين يا أمتي زال الغثاء واصفا من كادر الأوهام ماء أبشرين يا أمتي زال الغثاء واصفا من كادر الأوهام ماء أبشرين تَشَقَّتْ أَوْرَاقُهَا مُكْتَمَرَاتٌ لَمْ يَعُدْ يَحْجِبُهَا عَنَّا غِطَاءٌ وَانْجَلَى عَنَّا غُبَارٌ كَانَ يُخْفِي مَنْ تَنَادُوا تَمَادُوا أَسَاءُوا وَبَدَتْ مِنْهَا وُجُوهٌ بَائِسَاتٌ واجراح النازفات ودماء خبرينا عن ضحاياك وبوح يا زوايا الدار فالبوح شفاء خبرينا خبرين عن ضحاياك وبوح يا زوايا الدار فالبوح شفاء وجه للصواب بالخسران باء لا تخافي من اباطيل رجال ذهبوا بالظلم في الدنيا وجاؤوا لا تخافي من رؤوس عظموها وهي من معنى المروات خواه يا لجالا شارب الليل فلما أظلمت أعماقهم ساءت وساءوا يا رجالا شارف الليلة فلما أظلمت أعماقهم ساءت وساءوا كيف نرقى سلم المجد إذا لم يردعي الجاهل من العقلاء يا دهات القوم مهلا كم رجال يا دهات القوم مهلا كم رجال زادهم بعدا عن الحق الضهاء امه الاسلام لا يدفع عنها صوره الكفار رقص وغناء وبينات لها لفظ غريب ومعال ديننا منها براء وبينات لها لفظ غريب ومعاني الديننا منها براهون وفضائيات وهم وانحراف يشتكي من سوء ما فيها الفضاء شوبهات شوبهات شهوات شهوات ورجال ورجال يشربون الوهم صرفا ونساء Умматул-Іслам ла анха саулатль-багіна илльаш-шухадаа илльаш-шухадаа